أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.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 وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما زكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماوات برجا وزيناها وزيناها للناضرين.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 فأنزلنا من السماء ماء فأسطينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون